ومن الشياطين من يروحون له ويعملون عملا دون ذلك وكن لهم حافظين وايوب اذ نادى ربا انني مسني الضر وانت ارحم الراحمين فَسَجَدْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفِّ كُلٌّ مِنَ الصَّادِرِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إنهم من الصالحين وذنون إذ ذابا غاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أن تشد حانك إني كنت من الظالمين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 انهم كانوا يسرعون في الخيرات ويدعون لنا ربا ورهبا وكانوا لنا خاشعين